يا ذاك الاصحابكم متادبا واعرف عظيم منازل الاصحاب هم صفوة رفعو بصلة احمد وبذاك قام فصو من الوثابي يا مال اصحابكم متادبا واعرف عظيم منازل الاصحاب هم صفوه رفعوا بصحبه احمد وبذاك قد صو من الوادي هم ناصر المختار في تبلغه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال اهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا, وتجرؤوا ورموهم بسباب ذموا فيا من لهم العدا ولهم مقا سادي من قبل صرح اعوج عن عقده في سب شيخ متقن اواب يا كان الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتابي واليوم قد صدع الخبيث بجمحه ووقاحه من سافل كذاب هذا النبي محمدا في عرضه يا امه ظلمن وشر عقاب النبيه بنت الف المستفى هل يخزى ان بسعه جزراتك ام المؤمنين فضلها يروى لنا في سوره الاحزاب يا ام إني قد كثرت مدافعاً, مدافعا والدمع مني شندى المنساب من ذاك يجرؤ ان ينال لسانه من زوج خير العجم والاراب يا من سحتم حب ال نبيكم اقلت جباجمكم من الالباب تشون في ضوء القل أفياذ عذراته بضباب يا ذاكرا الأصحاب, ذاكر الاصحاب كن متدبا يا ذاكرا اصحابك متادبا واعرف عظيما منازل الاصحاب هم صفوة نُصع بذنت احمد وبذاك قد خصو من الوهى يَا أصحابكم بص